الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصارهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أحمده سبحانه حمدا لا يحد وأشكره سبحانه شكرا لا يعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله لعباده منذ أن خلق الله الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله ألا فاتقوا الله عباد الله وذلك بالحرص على أوامر الله بفعلها والمواظبة عليها والحذر من التفريط في أدائها أو إضاعتها والحذر من الوقوع في نواهيه وما حرمه سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال فهذه حقيقة التقوى التي من لازمها وتخلق بها على الحقيقة كان من عباد الله وخلص أوليائه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 من الله علينا جميعًا بتقواه وجنبنا جميع ما يغضبه ويسخطه إن ربي سميعٌ مجيب أيها الإخوة في الله منذ أن خلق الله الخلق والصراع قائم بين الحق والباطل وسيظلُّ هذا الصراع مستمِرًّا إلى قيام الساعة يقف في أحد جانبي الصراع المسلمون والمؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة وبالإسلام كله بأصوله وفروعه وأخلاقه وآدابه ومعاملاته دينا ويقف في الجانب الآخر من الضد على ذلك الكافرون على اختلاف مللهم وعقائدهم وأديانهم ومعهم المنافقون على اختلاف درجات نفاقهم وإذا كانت عداوة الكفار واضحة جلية في كتاب الله عز وجل والتحذير منها كما في قوله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وكقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المحذرة من عداوة النصارى واليهود وسائر أهل الكفر والشرك إذا كانت عداوة هؤلاء الكفار واضحة ولا شك فيها ولا ارتياب فإن عداوة المنافقين فإن عداوة أهل النفاق لأهل الإسلام لا تقل خطورتها عن ذلك ولهذا جاء في القرآن الكريم التحذير الشديد من مكر المنافقين والتنبيه على شدة عداوتهم وكشف أساليبهم حتى يحذرهم المؤمنون ويكونون على علم تام بمكرهم وباطلهم وزيفهم حتى سميت سورة كاملة في كتاب الله عز وجل بسورة المنافقون افتتحت هذه السورة بما ينبه المسلمين إلى عدم الإنخداع الإمن إنك لا يمسنا المنافقين وظاهر كلامهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في دعواهم بشهادتهم أن محمدlia رسول الله كاذبون في دعواهم بأن دينهم الإسلام بأنهم منقادون لحكم الله وحكم رسوله حتى تأتي الآية الأخرى بعد ذلك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا, تسمع وأن يقولوا تسمع لقولهم لكن الله عز وجل بيَّن مع ذلك حقيقتهم وأن منطقهم ولفظهم وكلامهم لا ينبغي أن يصرف الناس ويصدهم عن حقيقتهم التي يبطنونها قال الله عز وجل بعد ذلك هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يفكون ولما كانت عداوة المنافقين خفية ومكرهم عظيما وكيدهم كبيرا توالت نصوص القرآن الكريم في التحذير منهم ذلك لأن المنافقين يعيشون بين ظهراني المسلمين يخالطونهم وقد يشهدون الصلاة معهم في المساجد ويحضرون مجالسهم بل وقد يذهبون معهم للغزو والجهاد ونحو ذلك لما كانت عداوة المنافقين بهذه المثابة ومكرهم وكيدهم بهذه الخطورة بيّن الله عز وجل ما ينتظر المنافقين من العذاب المهين حتى يرتدي الناس. عن مشابهتهم أو يسلكوا مسلكهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إنهم يظهرون الإسلام يظهرون الإسلام لكنهم في حقيقة الأمر كارهون له مبغضون له يبطنون العداوة له والأهله ولا يترددون, ولا يترددون في انتهاز أي فرصة تلوح لهم لإيصال الضرر بالمسلمين أيًا كان الضرر ولهذا ترى المنافقين في كل زمان ومكان في كل مجتمع يوالون الكافرين أعداء المؤمنين ويناصرونهم ويتخذونهم أولياء من دون المؤمنين وينفذون ما يعجز الكفار عن تنفيذه في بلاد المسلمين إن المنافقين عيون الكافرين في مجتمعات المسلمين إن المنافقين أذرع الكافرين وأدواتهم التي ينفذون بها مكر الكفار وكيدهم وكلما يضعف المسلمين ويضرهم ولهذا جاء التحذير العظيم من المنافقين في آيات كثيرة يقول الله عز وجل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 فإن العزة لله جميعا وتستمر آيات القرآن العظيم في التحذير من المنافقين ومكرهم وضرورة التباعد عنهم ومجانبة مجالسهم وعدم السماع لبرامجهم وأقوالهم حماية لدين المسلم وعقيدته يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا وما ذاك إلا لأن بضاعتهم الكفر بآيات الله والتشكيك في أحكامه بضاعتهم التي يرويجونها ويدعون إليها في مقالاتهم ومجالسهم وبرامجهم ومنتدياتهم بضاعتهم الكاسدة التشكيك في أحكام الله والطعن فيها والسخرية والاستهزاء بأحكام الشرع تارة بالتصريح متى ما سنحت لهم الفرصة وتارة بالتلميح والتعريض ولتعرفنهم في لحن القول وها هي مسيرة النفاق عبر التاريخ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا وهي كلها حافلة بالسخرية من المؤمنين واللمز للصالحين من عباد الله والاستهزاء بهم وقديما طعن عسيادهم طعنوا في خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين فاستهزأوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا استهزاءً وسخريةً ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء فنزل القرآن العظيم ليعري باطلهم ويكشف زيفهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنهم يظهرون في المجتمع بصورة الناصح المشفق على المجتمع الحريص على مصالحه ومنافعه الخائف عليه وعلى مستقبله ولكن الحقيقة غير ذلك فما يحركهم ويدفعهم إلى اتخاذ مواقف النفاق واللمز والهمز والطعن والتشكيك في أحكام الدين والاستهزاء بشرائعه والتحذير من الدعاة ولمز الرلماء لا يدفعهم إلى ذلك إنما هو النفاق إنما هو النفاق المستقر في قلوبهم إنما هو محبة الكافرين محبة الكافرين وحياتهم والإعجاب بأنماط معيشتهم الاجتماعية وقد يظهرون كلامهم ومكرهم بأسلوب فيه من الرقة والخفاء والالتواء ما قد ينطلي معه الأمر على بعض السجد السذج من الناس ولهذا جاء القرآن العظيم ليعري أسلوبهم هذا ويكشف زيفه ويبين حقيقته ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض مرض النفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكربون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض بنشر مقولة النفاق بالاستهزاء بالدين وأحكام الشرع المطهر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنما نقول هذا الكلام دفاعاً عن الدين دفاعاً عن الوطن لألا يظن الأعداء بنا ظن السوم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ثم تستمر الآيات القرآنية في كشف باطلهم في كشف باطلهم وانما هم عليه من ال... وانهم وانهم يرون وان يرون انما هم عليه من النفاق هو الحق والرشد وما عليه غيرهم من المؤمنين هو السفه والطيش والارهاب والتخلف والرجعيه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم, هم ولكن لا يعلمون؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا ما قوي المجتمع في الإنكار عليهم والتضييق على تصرفاتهم والأخذ على أيديهم بحزم وعزم ومنعهم من إظهار نفاقهم وترويج باطلهم أظهروا الإيمان وأظهروا الخشوع والمسكنة والذلة ولكن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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدع فما ربحت تجارتهم ما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وتتوالى آيات القرآن العظيم في, في تعرية النفاق وكشف أساليب المنافقين وبيان صفاتهم فيذكر القرآن العظيم صفة للمنافقين هي من ألعم صفاتهم وأخسها إنهم في أقاويلهم وخطبهم ومقالاتهم وبرامجهم وحواراتهم يتشدقون باسم الوطنية ويدعون الدفاع عن الوطن ويزعمون حبه لكنهم في حقيقة الأمر يرقصون على جراحاته ويضحكون على مصائبه وفي الوقت ذاته تتهلل أساريرهم, تتهلل أساريرهم وتبتهج نفوسهم بكل نازلة تنزل بالمسلمين يستبشرون ويفرحون بكل نصر يحققه أعداء المسلمين وقد سمعنا والله من يفرح بغلبة اليهود على إخوائنا في غزة وفلسطين من نشر تلك المقالات التي تسهر من المجاهدين في فلسطين وتفرح عياذا بالله بانتصارات اليهود عليهم بل وقبل أيام سمعنا من يتمنى انتصار الروس الملحدين على اهل الشام وغير ذلك من النفاق الذي يروج في هذا الزمن في الصحف والبرامج والقنوات وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه من وصف المنافقين وبيان حقيقتهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي آية أخرى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون هذه حقيقة المنافقين كما بيّنها الله في كتابه إظهار للإسلام وإبطان للكفر تشدكم بحب الوطن وهم من أشد أعداء الوطن هذه بعض صفاتهم وأساليبهم ولكن ذلك كله لن يروج على المؤمنين مهما زخرف القول وزينوا الباطل فإن بضاعتهم بمشيئة الله عز وجل فإن بضاعة المنافقين ستظل كاسدة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شر النفاق والمنافقين وأن يهتك أستارهم ويفضحهم على رؤوس الأشهاد ويعري باطلهم إن رب على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بارك الله لولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ عنهم شذ في النار أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله عز وجل واحرصوا على إيمانكم وعقيدتكم واحذروا الوقوع في النفاق فإن عاقبته وخيمة خزي في الدنيا ونكال وعذاب أليم في الآخرة لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شديد الحذر من الوقوع في النفاق كل منهم يخشى على نفسه الوقوع فيه فكان بعضهم يسأل حذيفة بن اليمان وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين كان بعضهم بل من جلة الصحابة كما فعل عمر رضي الله عنه ياتي الى حذيفه ويساله هل ادني رسول الله صلى الله عليه من ال... رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فيقول له حذيفة لا ولن أخبر احدا بعدك يقول ابن ابي مليكه ادركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم يخشى على نفسه النفاق فإذا كان هذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحذر من النفاق والخشة من الوقوع فيه فكيف بمن أتى بعدهم كيف بمن أتى بعدهم ولهذا فإن لزامًا على كل مسلم حريصٍ على دينه وإيمانه وعقيدته أن يتجنب مجالس النفاق وبرامج النفاق ومسلسلات النفاق يحذر من مشاهدتها والسماعي والسماعها حتى ولو قال إنه يسمع ذلك ويشاهد ذلك من قبيل التعرف لا أقل ولا أكثر فإن هذا والله من الخطأ فإن كثرة مشاهدة أمثال هذه البرامج والمسلسلات والحوارات في القنوات الفضائية التي تروج لبضاعة النفاق وقالت النفاق تؤثر على الإنسان ولا بد فقد يجد من يشاهدها ويستمع لهذه البرامج قد يجد بعد مدة في قلبه اقتناعاً بمثل أطرحات المنافقين اقتناعاً بمثل أطرحاتهم وميلاً لهم ولهذا جاء القرآن الكريم محذراً من ذلك أشد التحذير وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى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 من يتبنى مقالات النفاق والمنافقين وينشرها في المجتمع وعبر وسائل التواصل ويتبناها سخرية بالصالحين واستهزاء بأحكام الدين فهذا والعياذ بالله شريك للمنافقين في الذن والإثم والخسة والخسارة في الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وعقيدتنا وأن يكفينا شر النفاق وأهله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 رضى الله ما ناصحابه اجمعين وخص منهم الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعاليه ورضى الله عن امهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين اللهم أبرم لامته الإسلام أمر رشد يعز فيه اهل دينك وطاعتك اللهم أع... اللهم ابرم لامته الاسلام امر رشد يعز فيه اهل دينك فيه اهل الكفر والنفاق والمعصيه انك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر الدين واخذ المنخذل الدين ووالي من وال المؤمنين وعادي من عاد المؤمنين اللهم عليك باعداء منة والدين اللهم عليك بأعداء الملة والدين من الكافرين والمنافقين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أشغل في نفوسهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وادر عليهم دائرة السوم وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل أملهم صالحا في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين وابدانهم بطانة السوء من المنافقين اللهم اصلحوا زراءهم ومستشاريهم واجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ جنودنا بحفظك وأييد بتأييدك واكلأهم بعنايتك ورعايتك اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم اللهم احفظهم في اهليهم وذراريهم اللهم احفظهم في اهليهم وذراريهم اللهم اقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم انك على كل شيء قدير اللهم افتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا معزا عزيزا اللهم ارينا في الحوثيين الظالمين من شايعهم من المجرمين عجائب قدرتك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم اقل في في قلوبهم اللهم اقل في في قلوبهم اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض انك على كل شيء قدير اللهم أعد إلى اليمن أمنه واستقراره ووحدة كلمته واجتماع اهله على الكتاب والسنة اللهم اجعل ولاية أهل اليمن في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والشام والعراق اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك واكلعهم بعنايتك ورعايتك اللهم اربط على قلوبهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومعيدا وظهيرا اللهم عليك بالروس الملاحدة المجرمين ومن شايعهم من المصيريين والصفويين والصليبيين اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض اللهم اشلهم في نفوسهم واهليهم وأوطانهم ام بلاد المسلمين اللهم اشلهم في نفوسهم واهليهم وأوطانهم ام بلاد المسلمين اللهم انا نجعلك في نحورهم فقنا شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم فقنا شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم فقنا شرورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدمرا عليهم اللهم لا تجعل لهم سلاحا في الجو الا اسقطته ولا بارجه في البحر الا اغرقتها ولا سلاح في البر الا دمرته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 الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ الْكَرِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ